الحديث التاسع والعشرون قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط شوف أطت من عظمة رب العالمين أطت السماء أطت اطيطا وحق لها أن تأط ما فيها موضع اربع أصابع موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله الحديث رواه الترمذي ومن ماجه صححه الحاكم وحسنه الالباني لا يعلم جنود الله الا الله وما يعلم جنود ربك الا هو والملائكه خلق كثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الى السماء فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل طبعا البيت المعمور هذا في السماء مسامت للبيت الحرام في الأرض يعني لو وقع يقع عليه فسألت جبريل ما هذا قال فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه يعني ثاني يوم يدخل سبعون ألف جدد ثالث يوم يدخل سبعون ألف جدد كل يوم يدخل سبعون ألف ملك كم يوم هذا مضى من الدنيا كم عدد الملائكه شيء شيء هذا خلق الله جنود العظيم سبحانه جنود العظيم الحديث رواه البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع ومعنى قوله عليه والسلام أطت السماء يعني صاحت وصوتت من ثقل ما عليها وما فيها من الملائكة وحقيق بها أن تفعل لكثرة ما فيها من الساجدين العابدين الخاضعين لله من ملائكته لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون السماء مسكن الملائكة كما أن الأرض مسكن البشر لكن أرواح البشر تعرج السماء. والملائكة تنزل إلى الأرض الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون في عباده دائمة خاشعين لله معظمين له ان الذين عند ربك لا عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته, عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يتعبون ولا يملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يضعفون من الفتور ما يفتر الملك قال تعالى فان استكبروا فالذين عند ربك لا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا هو مشغول بالملائكة يتعبدون لربهم تعظيما لجلاله واداء لحقه وانقيادا لأمره وهم صنوف من العبادة وهم في صنوف من العبادة منهم من هو قائم أبدا ومنهم من هو راكع أبدا ومنهم من هو ساجد أبدا ومنهم في صنوف أخرى لا يعلمها إلا الله وهم دائما في عبادتهم وتسبيعهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله بها ولهم منازل عند ربهم كما قالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وأعلاهم مقاما جبريل عليه السلام قال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إذا ما في ملك إلا له موضع مخصوص في السماوات ومقامات في العبادة يقوم بها وانا لنحن الصافون صفوفا في العباده الا ترى او الا تسمع ما قال عليه الصلاه والسلام الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف ما يمكن يبداون بصف وقبله صف ناقص يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف قال تعالى عنه مقسما بهم والصافات فات صفة كما في البغوي والقرطبي وابن كثير وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما يعني لله ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون تفسير الطبر وابن كثير وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح إذن هذا العظيم سبحانه وهذه ملائكته وهذه عبادتهم يعظمونه افلا ينبغي علينا نحن ان نعظمه وان نعرف من عظمته ما يدفعنا الى عبادته وخشيته